يا بني آدم قد أنزل ما عليكم لباسا وري سوءاتكم وري شر ولباس الطقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يَنسِعُ عَنْهُمَا مَا احْتَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا يَنسِعُ عَنْهُمَا إِلَى الصُّبْحِ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ يا بني ادم لا يفتننا النخن الشيطان كما خرج ما يكون من الجنه ينسع عنهما لباسهما ينسع عنهما لباسهما يَا رَسُولَ اللَّهِ بِاسْمِهِ لِيُورِيَ مَا صَوَاتُهُمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنَ الْحَيْثُ لا تَرَوْنَهُ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وإلى فعل فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء عنها والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقص واقم وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعوذون فريق الهدى وفريق الحق عليه منضلها له إنه متخذ الشياطين أولياء لَا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ